لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِظَمَ أَنَّهُ وَإِنْ أصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسَرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مَنْ دُونَ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ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 فََْْدُدَ بِسببَدَب إلىلَى السَّم إِثَُّ يَقطَع فَ اليَظُر هل يُذْهِبَ نَّكَيد فَالْيَظُر هل يُذْهِبًا نكَيدهُ مَا يَغو وَكَذَلِكَ زَلْناهُ آياتٍ بَيِنَاتِ وَأََّ اللهَّه يَهْديِي وَأََّ اللهَّه يَهْديِي مَريدَ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 كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غم أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا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 إِلَكُمْ إلَهُ وَاحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخبِتين الذيذينَ إذذا ذُكِرَ اللله وَجِلََتْ قُلوبُهُم والالصَّابِرِينَ عَلَامَا أَصَابَهُم وَالْمُقم الص الصَّلَاتِ وَمَِّا رزَقَنَاهُم يهُ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 وَليعلممَ ال الذيينَ أوتُ العلْمَ أَهُ الْ الحَبُّ مِ رَبِّكَ فَيُؤمنِنوا بِه فَتُخْبِتَ لَ قُلوبهُم وَإِن اللهَّه لَادَِّينَ آمَنوا إلىى صِغاطٍ مستُسْتَقِيم وَلَا يَزَالوا الذيينَ كَفَروا فِي مِدْيَةم مِنْهُ حتىَ تَأْتِيَهُم السَّاعةُ بَغْتَه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 ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُلْجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلْجُ النَّهَارَ فِي الليل وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 وَهُو الذي أَحْيكُم ثمَُّ يُميتُكُمْ ثمَُّ يُحكُ إِإِن سَانَ لَكَفُور لِكُلِّ أَُّةٍ جَعلن مَسكَهُ ن سِكُوه فَلَا يُنازع إنكَ فِي الأمْرِ وَدَعُ إلَى رَبِّك إِكَ لعَ هُدَم مُسْتَقِيم وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللهَّهُ علَُ بِماَا تَعملون اللهَّهُ يَحكُم بَينَكُمْ يَوْمَ الْ القِيامَةِ فِي مَا كُ تُمْ فيِيهِ أَلَمْ تَعَلَم أن اللهَّهَا يَعلَُ مَا فِي السَّمِ وَالْأَربب إَِّ ذَلِكَ فِي كِتابابٍ إ ذَِكَ علىى اللهَّه يَسير وَعبدونَ مِن دونُون اللَّهِ مَا لَم يُنَزِل بِهِ صُطانَوا وَماَا لَْسَ لَهُ بِهِ علْمْ وَما لِظَّالِمينَ مِن نَّصز وَإِذاَا تُطلَ عَلَهِم آياتنا بَيّناتٍ تَععرففُ فِي وجوهِ الذيينَ كَفرَر الْمُنكَرّ يَكادُونَ يَصطُونَ بالَِّذينَ يَثلونَ عَلَيْهِم آياتام قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاتمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن ذبابا ولو اجتمعوا له وَإه يَسْلُبههُ م الذّبَابُ شَيْئ ال ل يَسْتَن قِذُوه مِنْه ضَعوفَ ال الطَّالِب وَالْنَطلوبَاء مَا قَدَرُ اللهَّه حَقَّ قَدْرِهِ إِ اللهَّه لَقَوٌ عزيز اللهَّهُ يَصْطَفِي مِنَمَلائكَةِ رُسُ لَوَ مِنَّك إِ اللهَّه سَمع دَصير